بسم الله الرحمن الرحيم ق والقران المجيد بل عجب ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ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 والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج كبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء ماء رَكَن فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبًّا حَصِيدَ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَّضِيدَ رِزْقًا لِّلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ وَلَدَتَ بَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودَ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ فَعَيْنَا بِالخَلْقِ الأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ